والحمامه عالسيمة دربك عليا وفتهم تبقى ورايش ما صرت لو تهجم الدنيا هجم اليوم الدمك اتحنه وطف النار بتجنه شلون تموت تتمنى حرق لو جيلة لو ونه ولا بعد احد يظن اسكت اذا امرني الحزن خلي القبيب يزد عليك لا يحشي مني يحشي الرزن انا المحاشي والوزن انا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 يا حق نقضيت العمر قدام عمرك ما صرت والله ما توصلني أبد لو عندك جناح وطرت يا دموع وتملأ انه هدوبك تعلق انتلب راحتك وانطق على روحك ولا تلحق ورثت مثل الجمر لف ظنفت يوم انطفي القلب من ناني اجي تميل اليمن وتنشفي للخوة حب قل وفيم أنا صاعر صاطر ألف ركبة وجنح كاسر على بساطل جمر عابر عمت عني لمجابر أخذت تعزازي على على على على على على الأخوة فلا جازي على على على على على على في فلا جازي على على للظنيان ينغش الحشي والمدح والوجه الحلو قد هو على الكلفة صعدت ما جيت للكلفة الوفو جيتك وانتظر مني. مني أنا معاشر الجني هوا ويا بطل يلزمني هذل وما بشر دلني وما طحت عمري ابد ظلت واقف ما ضحت شدت ع الموت العبل فوق المنايت مرجحت من طيب أنا الشامعة والدمعة ما خفست قل صنعه لفجامة ولا رجعه عمت عاني لمقابر اخذت أحزازي على على على على على على الأخوة فلا جازي على على على على على على الأخوة على